وكل ضلاله في النار اما بعد فيسير الرياء من أنواع الشرك الاصغر والرياء في اللغة مشتق من الرؤيه او من الاراء يقال فعله رياء اي ليراه الناس فيحصل على الصيت والذكر واما الرياء في الاصلاح فهو اظهار العباده بقصد اراءه الناس او هو التصنع للمخلوق كالمسلم الذي يعمل لله ويصلي لله ولكنه يحسن صلاته وعمله ليمتدحه الناس ووجه المطابقه بين المعنيين أن المرائية يقصد رؤية الناس لعمل وعياه محرم بنص الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل أخرجه ابن ماجه وحسنه الالباني وغيره وكذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر الرياء يقول الله يوم القيامه اذا جزى الناس باعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء أخرجه الإمام أحمد وغيره وصححه الالباني وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك صام يرائي فقد اشرك أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه كلهم أخرج من حديث شداد بن اوس وفي الحديث الأول سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياء شركا خفيا فما وجه التسمية الجواب لأن صاحب البياء يظهر أن عمله لله عز وجل ويخفي في قلبه أن العمل لغيره جل وعلا أو لأن صاحبه يقع فيه دون أن يلقي له بالا فمن هنا كان خفيا ويشهد لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء أخرجه الحاكم وصححه وصحح أوله الألباني في صحيح الجامعة وأما السمعة فهي أيضا من أنواع الشرك الاصغر والسمعة في اللغة مشرقة من السماع أو من الاسماع وهي ما يسمع به صيط وذكر يقال فعل ذلك رهاء وسمعة أي ليراه الناس وليسمعوا به وأما السمعة في بصلاة فهي إظهار العبادة بقصد اسماع الناس أو هي تحدث الإنسان بأعماله التي عملها ليمدحه الناس بها ويدخل في ذلك أن يعمل العمل ليلا ثم يحدث به الناس في النهار والفرق بين الرياء والسمعه أن الرياء يتعلق بحاسة البصر وأما السمعه فتتعلق بحاسة السمع. فيطلع المسلم الناس على ما يصدر منه من الصالحات طلبا للمنزلة والمكانة عندهم أو طمعا في دنياهم إن وقع ذلك أمامهم ورأوه فذلك هو دياء وإن لم يقع أمامهم ولكنه حدثهم به فتلك هي الصمعة قال العز بن عبد السلام الرياء أن يعمل لغير الله والسمعة أن يخفي عمله لله ثم يروح بعد ذلك ليحدث به الناس فالفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يتعلق بحاسة البصر وأما السمعه فتتعلق بحاسة السمع. وسمعتك كديائه محرمه بنص الكتاب والسنه فمن الكتاب قوله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا واما السنه ففيها قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به أخرجه البخاري ومسلم وقد يطلب حكم الرياء والسمعة من شرك أصغر إلى شرك أكبر بأحد ثلاثة أمور أن يرائي الإنسان أو يسمعه بأصل إيمانه يظهر أمام الناس أنه مؤمن لعاصم دمه وماله وأما الأمر الثاني فان يغلب الرياء والسمعة على أعمال الإنسان وأما الأمر الثالث فان يغلب على أعماله إرادة الدنيا بحيث لا يريد بالعمل وجه الله جل وعلا وأما حكم العبادة إذا اتصل بها رياء أو سمعه فإذا كان قصد العابد بعبادته مراعاة الناس من الاصل فهذا مبطل للعبادة أما إذا ترى الرياء أو السمعة أثناء العبادة فلا يخلو حال العبادة من أن يكون أولها مرتبطا بآخرها كالصلاه مثلا فتبطل جميع العبادة إذا لم يدافع الرياء أو السمعة وسكن إليهما أما إذا لم يكن أول العبادة مرتبطا بآخرها، فالصدق مثلاً بمائة جنيه أخرج خمسين منها وقد دخلها ديا، فهذه باطلة لأنه قد خالطها الرياء والسمعة، وأما الخمسون الأخرى فإنها تكون صحيحة وليست باطلة. ودمع ما يروي به أهل الدين خمسة أمور: الأول الرياء بالبدر، وذلك بأظافر النحول والصفار ليوهم بذلك شدة لجتهاب وعظيم الحزن على أمر الدين، وغلبة خوف الآثرة، وليدل بالنحول على قلة الأكل وبالصفار على صهر الليل وكثرة الاجتهاد وكذلك يرائي بتشعيب الشعر لأدل به على استغراق الهم بالدين وعدم التفرغ لترجيل الشعر وأما القسم الثاني فهو الرياء بالهيئة والزيل وذلك بأمور منه اطراق الرأس في المشي والهدوء المتكلف في الحركة وابقاء أثر السجود على الوجه وغلظ السياف ولبس الصوف وتقصير الأكمام وترك تنظيف الثوب وتركه مخرقا كل ذلك يرائي به ليظهر من نفسه أنه متبع للسنة فيه ومقتض فيه لعباد الله الصالحين وأما القسم الثالث فالرياء بالقول وذلك بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار لأجل الاستعمال في المحاورة والمجادله إظهارا لغزارة العلم ودلالة على شده العناية بأحوال السلف الصالحين وكذلك بتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكلفا في مشهد من الخلق وإظهار الغضب للمنكرات وإظهار الأسف على مقارفة الناس للمعاصي يفعل ذلك كله على غير عادة تكلفا من أجل أن يراهم الناس وأن يسمعوا مع ضعيف الصوت في الكلام وترقيق الصوت بقراءة القرآن يدل بذلك على الخوف والحزن وادعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ فبالمبادرة إلى الحديث يقول هذا صحيح وهذا غير صحيح من غير أن يسأل عن ذلك ومن غير أن ينتظر حكم من قال الحديث فيبادل بذلك القول أظهارا للفضل منه إلى غير ذلك من الأمور وأما الرياء بالعمل كثم المصلي بطول القيام. ومد الظهر تكلفا وطول الركوع والسجود بمحضر من الناس واطراق الراس وترك الالتفات واظهار الهدوء والسكون والتكلف في تسويه القدمين واليدين وكذلك بالصوم والغزو والحج وبالصدقه وباطعام الطعام واما القسم الخامس فالمراءات بالأصحاب والزائرين والمخالطين كالذي يتكلف أن يستزير عالما من العلماء ليقال إن فلانا قد زار فلانا وكالذي يكثر ذكر الشيوخ ليري أنه لقي شيوخا كثيرين واستفاد منهم فيباهي بالشيوخ وعلى كل فانواع الرياء كثيره لا تنحصر واقبح الرياء ترك الرياء من اجل الرياء قال ذهبي في السير قال داود بن الحسين الميهقي سمعت اسحاق بن راهويه يقول دخلت على عبد الله بن طاهر الامير وفي كمي تمر آكله فنظر الي وقال يا ابا يعقوب ان لم يكن تركك للرياء للرياء من الرياء فما في الدنيا اقل رياء منك وقال ابو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي ترك الرياء للرياء اقبح من الرياء وهذا باب خفي جدا ويتورط فيه كثير من الناس لعدم الاهتمام بامثال هذه الآفات التي تعرض للقلوب وقد يتخذ المرائي ما يحلو له من اساليب الرياض ويتفنن في ارتداء الأقنعة المزيفة التي تظهر تفضله وتخفي زيفه فقد يبدي حزنه وقلة أكل وعدم نبالاته بأمر نفسه اشتغاله عن ذلك بالأهم من أمر عبادته وقد يتزيى بزي الصالحين كإطراط الرأس والهدوء في المش وإلقاء أثر السجود على الوجه وقد يجتهد بالواعي والتذكير وحب السنن ولقاء العلماء وقد يطيل أركان الصلاة ويبالغ في حسن ادائها مع إظهار الخشوع فيها وقد يكثر من الصيام والحج واتقاذ الأصدقاء وإكتار الزائرين ليوهم الناس بما له من المكانة وقد يتصدق ويتظاهر بالعطف على الناس لينال الثناء من العذاء فأنواع رياء الأقوال والافعال كثيرة لا تحصر وليس للمرائي غرض إلا طلب الجاه وطلب المنزلة واشتهاد الصين حتى تنطلق الالسن بالثناء عليه ويجلب من اغراض الدنيا ما يسعى إليه هذا قياء عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم حرام وكبيرة من الكذاب لما ينطوي عليه من الكذب والتدريس والغش والاستهزاء بالله تعالى لأن هذا المرائي يقصد بكل اعماله المزخرفه المنمقة وجه الله تعالى ولا القرب منه مع تظاهره أنه على غاية من التقرب إلى الله عز وجل ومن ثم كان رياء من كبائر الكبائر المهلكة ولقد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرك الخفي وهو ايضا شرك اصغر يقابل الشرك الأكبر الذي هو الكفر بالله تعالى واتقاد الانداد والشركاء لله جل وعلا وقد حذر الدين من الرياء ونفر منه وبين عواقبه ومفاسده واضراره فليس يسلم للمراء عمل عند الله ولا يكاد يستمر له معروف لأن أهداف المراء محصورة في المصالح العاجلة فإذا ذهبت أو تعرضت للذهاب أسفر عن قصده الكالح وانحسرت تصرفاته الخاسرة التي كان تظاهر بنظافتها وإخلاصه فيها ولذلك قيل ما كان لغير الله فهو المنقطع فالرياء يحبط العمل ويذهب الأجر ويستدعي المذمة والوزر قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأبا فالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله مثل صخوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين فليس عمل المرائي إلا كأباب على حجر أملس نزل عليه المطر فذهب به ولم يبق له أثر وهكذا فيها لا يترك لعمل المرائي من ثمره عند الله عز وجل فالمرائي خاسر في النتيجة لأنه أبطل سعيه وأضر بنفسه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوة ما أخاف عليكم الشرق الأصبر أدياء يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم يذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا وهل تجدون عندهم جزاء عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم وعن جندب بإذن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به أخرجاه في الصحيحين قال النووي رحمه الله سمع بتشديد المين معناه أظهر عمله للناس رياء وسمع سمع الله به فضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ومن رأى أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم رأى الله به أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اليسير من الرياء شرك رواه الحاكم وصححه". ووافقه الذهبي وعن ابن عمر رضي الله عنه ان ناسا قالوا له انا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم فقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رواه البخاري فاختلاف المواقف وانتحال المعروف أمام الناس وإخفاء الزغل والدغل عن العباد إنما هو خلق من اخلاق المنافقين ومظهر من تصرفاتهم المشينة قال الله جل وعلا فيهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا في مختصر المنهاج فصل في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات وبيان الرخصة في كتمان الذنوب وكراهة اطلاع الناس على الذنب وذنبهم له وهذا إنما يورد في مثل هذه الحالة لأجل ألا تشتبه الأمور وحتى لا يظن ما ليس برياء رياء وحتى لا يقع المرء في الوسواس وإنما يكون عارفا لما يقع منه رياء أو غير رياء من أجل أن يكون على بصيرة من أمره وعلى استقامة في سيره فأما الأول فعلم أن في إصرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء وفي الأوهار فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير ومن الأعمال ما لا يمكن الاصرار به كالحج والصلاة والمظهر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي بل ينوي الاقتداء به ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك فإن مثال الضعيف مثال الغريق الذي يحسن سباحة ضعيفة فربر إلى جماعة من الغلق فرحمهم وأقبل عليهم حتى تشبثوا به فهلكوا وهلك معهم فأما من قوي وتم إخلاصه وصور الناس في عينه واستوى عنده متحهم وذمهم فلا بأس بالاظهار له لأن الترغيب في الخير خير وقد روي ذلك عن جماعة من السلف أنهم كانوا يظهرون شيئا من أحوالهم الشريفة ليقتدى بهم كما قال بعضهم لأهله حين احتضر لا تبكوا عليه فاني ما نفقت بخطيئة منذ أسلمت وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى لابنه إياك أن تعصي الله تعالى في هذه الغرفة فاني ختمت فيها عشر ألف ختمة ونحو ذلك كثير من كلامهم رحمهم الله تعالى وأما الرخصة في كتمان الذنوب فربما ظن ظل أن كتمان الخطايا رياء وأنه لكي لا يكون مرائيا وقد وقع في الذنب فعليه أن يظهره اما اذا اخفى ذلك الذنب الذي ستره الله تعالى عليه ولم يظهره فانه يكون مرائيا فهذا التباس ربما ظن ظان ان كتمان الخطايا رياء وليس كذلك فان الصادق الذي لا يرائي إذا وقعت منه معصيه كان له سترها لأن الله يكره ظهور المعاصي ويحب سترها وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل أخرجه البيهقي والحاكم وإسناده جيد فهذا وإن عصى بالذنب لم يخل قلبه من محبه ما أحبه الله عز وجل وهذا ينشع عن قوة الإيمان وينبغي أن يكره ظهور الذنب من غيره أيضا فهذا أثر فيه ومن ذلك أن يكره ذنب الناس له من حيث إن ذلك يشغل عقله وقلبه عن طاعة ربه جل وعلا فإن الطبع يتأذى بالذم وبهذه العلة أيضا ينبغي أن يكره المدح إذا كان يشغله عن الله عز وجل وعليه أن يلتفت إلى هذا المدح وأن يحارب الشهوة الخفيه في النفس لأن ذلك يستغرق قلبه ويصرفه عن الذكر فهذا أيضا من قوة الإنام بالله عز وجل وأما ترك الطاعات خوفا من البياء فإن كان الباعث له على الطاعة غير الدين فهذا ينبغي أن يترك لأنه معصية الله لا طاعه فيها وإن كان الباعث على ذلك الدين وكان ذلك لأجل الله رب العالمين خالصا فلا ينبغي أن يترك العمل لأن الباعث الدين وكذلك إذا ترك العمل خوفا من أن يقال إنه مرائم فلا ينبغي ذلك لان هذا من مكائد الشيطان الرجيم قال ابراهيم النخعي اذا اتاك الشيطان وأنت في الصلاة فقال انك مراء فزدها طولا وحسنا وأما ما روي عن بعض السلف أنه ترك العباده خوفا من الرياء كما روي عن ابراهيم النخعي أن انسانا دخل عليه وهو يقرا في المصحف فأطبق المصحف وترك القراءة وقال لا يراني هذا أني أقرأ كل ساعة فهذا محمول على أنهم أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوا العمل وأما بيان ما يصح من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق وما لا يصح من ذلك فقد يبيت الرجل مع المتهجدين فيصلون أكثر الليل وعادته هو إذا خلى بنفسه أن يقوم من الليل ساعة ولا يزيد ولكن إذا بات مع أولئك المتهجدين الذين يصلون أكثر الليل وافقه أو كانوا يصومون فيصوم ولولاهم من بعث هذا النشاط فربما ظن ظال أن هذا من إذن وليس كذلك على الإطلاق بل فيه التفصيل هو أن كل مؤمن يرغب في عباده الله تعالى ولكن تعوقه العوائق وتستهويه الغفله فربما كانت مشاهده غيره سببا لزوال الغفله واندفاع العوائق فان الانسان اذا كان في منزله تمكن من النوم على فراش وطيء وتمتع باهله فاذا بات في مكان غريب اندفعت هذه الشواغل وحصلت له أسباب تبعث على الخير منها مشاهدة العابدين وقد يعصر عليه الصوم في منزله لكثرة المطاعم بخلاف ذلك إذا ما كان في غير منزله ففي مثل هذه الأحوال لن تدب الشيطان للصد عن الطاعة ويقول إذا عملت غير عادتك كنت مرائيا فلا ينبغي أن يلتفت العبد إليه وانما أن ينظر الى قصده الباطل ولا يلتفت الى وسواس الشياطين وعليه ان يقتدر امره بان يمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه فان راى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله وان لم تسخو كان سخاؤها عندهم رياء وقس على ذلك وهذا مقياس الحسن ان يمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه فان راى نفسه تسخو بالتعبد فهذا التعبد لله جل وعلا لانهم لا يرونه وان لم تسخو نفسه بذلك التعبد كان سخاؤها عندهم رياء وقسعنا هذا فهذه جمله افات الرياء فكن بحاثا عنها وتفقد نياتا فإن الرياء أقفى من دبيب النمل على الصفات في الليلة الظلماء وينبغي للمريد أن يلزم قلبه القناعة بعلم الله في جميع طاعته وإنما يقنع بذلك من خاف الله ورجاه ولا ينبغي أن يؤس نفسه من الإخلاص بان يقول إنما يقدر على الإخلاص الاقوياء واين انا منهم انا من المخلطين وحين يدن يترك المجاهده في تحصيل الاخلاص وهذا مما لا ينبغي أن يكون لأن المخلط إلى البحث عن الاخلاص احوج قال الامام العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى وقد تنوعت عبارات العلماء في الاخلاص والقصد واحد فقيل الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة وقيل الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين وقيل الإخلاص التوقي من ملاحظة الخلق والصدق التنقي من مطالعة النفس فالمخلص لا رياء له لا إعجاب له ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق ولا الصدق إلا بالإخلاص ولا يتمان إلا بالصبر وقيل من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص فنقصان كل مخلص في اخلاصه بقدر رؤية إخلاصه فنقصان كل مخلص في إخلاصه بقدر رؤية إخلاصه فإذا سقط عن نفسه رؤية إخلاصه صار مخلصا مخلصا وقيل الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن ورياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه وصف في الإخلاص أن يكون باطنه اعمر من ظاهره وقيل الإخلاص نسيان رؤيه الخلق بدوام النظر إلى الخالق العظيم ومن تزينه للناس بما ليس فيه لأن من تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله ومن كلام الفضيل رحمه الله فكل عمل من أدل الناس رياء لأنه لم يخلو عن مراقبه الخلق في عمله فإذا ترك العمل من أدل الناس فهذا رياء لكن شتان بين رياء الترك الذي لا يعد أن يكون خطا وتقصيرا وبين رياء الفعل الذي هو الشرك الخطير. والعمل من اجل الناس شرك والاخلاص أن يعافيك الله منهما وقيل لسهل أي شيء نشد على النفس قال الاخلاص لأنه ليس لها فيه رصيب وقال بعضهم الاخلاص الا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه وقال يوسف بن الحسين اعز شيء في الدنيا الاخلاص وكما اجتهد في اسقاط الرياء عن قلبي فكانه ينبت على لون اخر وقال ابو سليمان اذا اخلص العبد قطع عنه كثرة الوساوس والرياء قال صاحب المنازل الاخلاص تصفيه العمل من كل شوق قال الامام العلامه بن القيم رحمه الله أي لا يمازج عمله ما يشومه من شوائب إرادات النفس إما طلب التزين في قلوب الخلق وإما طلب متحهم والهرب من ذمهم أو طلب تعظيمهم أو طلب أموالهم أو خدمتهم وقضائهم لحوائده أو طلب محبتهم له أو غير ذلك من العلل والشوائب التي عقد متفرقاتها هو إرادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان والعامل يعرض له في عمله ثلاث آفات رؤيته وملاحظته وقلب العوض عليه ورضاه به وسكونه إليه ولابد من أن يتخلص, يتخلص من هذه الثلاثة فالذي يخلصه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له وأنه بالله لا بنفسه وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وأنه لو خليا ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء ألبت فإن النفس جاهلة ظالمه طبعها الكسل. وإثار الشحوات والبطالة وهي منبع كل شر وماوى كل سوء وما كان هكذا لم يصدر منه خير ولا ما هو من شأنه فالخير الذي صدر من النفس إنما هو من الله وبه لا من العبد ولا به كما قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وكما قال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وقال جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفصوقة والعصيان أولئك هم الراشدون فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته وإحسانه ونعمته وهو تعالى المحمود عليه وحده فرؤية العبد لأعماله في الحقيقية ينبغي أن تقول فرؤية العبد لصفاته الخلقية من سمعه وبصره وإدارته وقوته بل من صحته وسلامة أعضائه ونحو ذلك فالكل مجرد عطاء الله ونعمته وفضله فالذي يخلص لله تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يتخلص من هذا كله والذي يخلص العبد من هذه الآفة معرفة ربه ومعرفة نفسه وأما الذي يخلصه من طلب العوض على العمل فهو علمه بأنه عبد محض والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجر إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته له فما يناله من سيده من الأجل والثواب إنما هو تفضل منه وإحسان إليه وإنعام عليه ليس بمعاوضه إذ الاجره إنما يستحقها الحب أو غير العبد فاما عبد نفسه فلا والذي يخلصه من الرضاه بعمله وسكونه اليه امران احدهما مطالعه عيوبه وآفاته وتقصيره فيه وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان فقل عمل من الاعمال الا وللشيطان فيه نصيب وان قل وللنفس فيه حظ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاة وهو التفات مادي بدني جثماني فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد أخرجه البخاري فإذا كان هذا التفات طرفه ولحظه فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله هذا أعظم نصيب الشيطان من العبوديه قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاةه يرى أن حقا عليه أن لا إلا عن يمينه فجعل هذا القدر اليسير النزر حظا ونصيبا للشيطان من صلاة العبد فما ظن بما فوقه وأما حظ النفس من العمل فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون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 ويستحي من مقابلة الله بعمله، فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لها وكراهته لعنفاسه مع صعودها إلى الله تبارك وتعالى يحول بينه وبين الرضا بعمله والرضا عن نفسه. كان بعض السلف يصلي في اليوم والليلة ما شاء الله أن يصلي، ثم يقبض على لحيته. ويحزها ويقول لنفسه يا ماوى كل سوء وهل رضيتك لله طرفة عينه وقال بعضهم آفة العبد رضاه عن نفسه ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغروف نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص أجمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين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 ولفسه بيده وقلبه بين اصبعين من أصابعه يقلبه كيف شاء وحياته بيده ومرته بيده وسعادته بيده وشقاوته بيده وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته فلا يتحرك إلا بإذنه ولا يفعل إلا بمشيئته ان وكله الى نفسه وكله الى عجز وضيعه وتفريق وذنب وخطيئه وان وكله الى غيره وكله الى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا حرر خاطرك للهم بما انبت به ولا تشغله بما ضمن لك فإن الرزق فما دام الأجد باقيا كان الرزق آتيا فما دام الأجد باقيا ان الرزق آتيا واذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا انفع لك منه فتامل حال الجنين يأتيه غذاؤه من الدم من طريق واحده وهو السره فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقين اثنين وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول لبنا خالصا سائغا فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام فتح طرقا أربعة أكمل منها طعامان وشرابان فالطعامان من الحيوان والنبات والشرابان من المياه والألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملاب. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الاربعه لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء فهكذا سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا الله يؤتيه أفضل منه وأنفع له وليس ذلك لغير المؤمن فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه حظ أعلى النفيس والعبد لجهله بمصالح نفسه ولجهله بكرم ربه وحكمته ونطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما الدحر له بل هو مولع بحب العادل وإن كان وبقلة الرغبة في الآدل وإن كان عليا ولو أنصف العبد ربه وأن له ذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما اتاه من ذلك فما منعه إلا ليعطيه ولا ابتلاه إلا ليعافيه ولا امتحنه إلا ليصافيه ولا أماته إلا ليحييه ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه فدعنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وابى الظالمون إلا كفورا والله المستعان من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه من عرف نفسه اشتغل عن عيوب الناس ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه وتأمل في ثمرة الاخلاص في هذا الموقف المروي عن الحسن رحمه الله فقد ذكر الميزي رحمه الله تعالى في تهديد الكمال عن علقمة مرتد قال لما ولي عمر بن هبيره العراق أرسل إلى الحسن وإلى الشعبي فأمر لهما ببيت وكان فيه شهرا أو نحوه ثم إن الخصية غدا عليهما ذات يوم فقال إن الأمير داخل عليكما فجاء عمر بن هبيره يتوكأ على عصا فسلم ثم جلس مفصما لهما فقال إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك وكان قد تولى الخلافة بعد العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يكتب إلي كتبا أعرف أن في إنفاذها الهلكه فإن أفعته عصيت الله وإن عصيته أطعت الله فهل ترى يالي في متابعة اياه فرجا فقال الحسن يا ابا عمرو وهي كنيه الشعبي اجب الامير فتكلم الشعبي فانحط في حبل ابن هبيره قال ما تقول انت يا ابا سعيد وهي كنيه الحسن رحمه الله فقال ايها الامير قد قال الشعبي ما قد سمعت قال ما تقول انت قال أقول يا عمر بن هبيرة يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله فض غليظ لا يعص الله ما أمره فيخرجك من سعه قصرك إلى ضيق قبرك يا عمر بن هبيرة إن تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك ولن يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله يا عمر بن هبيرة لا تأمن أن ينظر الله إليك على اقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك نظرة مقفن فيغلق بها باب المغفرة دونك يا عمر بن هبيرة لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأم كانوا والله عن الدنيا وهي مقبلة أشد ادبارا من إقبالكم عليها وهي مدبرة يا عمر بن هبيرة إني أخوفك مقاما خوفك الله تعالى فقال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد يا عمر بن هبيرة إن تك مع الله في طاعته كفاك بائقه يزيد بن عبد الملك وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكنك الله إليه قال فبكى عمر وقام بعبرته فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذنهما وجوائزهما فأكثر من الجائزة للحسن وكان في جائزة الشعبية بعض الإقتار فخرج الشعبي إلى المسجد فقال يا أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله على خلقه فليفعل فوالذي نفسي بيده ما علم منه الحسن شيئا فجهلته ولكن أردت وجه ابن هبيرة فأقصى الله منه بغي أن يكون العمل خالصا لله ما استطعنا والله يتولانا برحمته وهو أرحم الراحمين ولكن لابد من التفتيش والتنقيب. لابد من التنقير في احناء وزوايا النفس من أجل تطهيرها مما شابها وعلق بها من تلك الآفات المهلكة التي لا يقبل الله تعالى معها عملا ولا يرضى عن أحد تلوث بشيء من شوائبها لأن الله رب العالمين لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه إلا من اتى الله بقلب سليم بريء من الشرك بريء من البدعه بريء من الهوى فهذا هو القلب المقبول عند الله جل وعلا قال وقام المغيرة بن مخادش ذات يوم إلى الحسن فقال كيف نصنع بأقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير فقال الحسن والله لا أمن تصحب أقوام يخوفونك حتى يدركك امن خير لك من أن تصحب أقوام يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف والله لان تصحب اقواما يخوفونك حتى يدركك امن خير لك من ان تصحب اقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف فهذا كله انما هو بحث في طوايا النفس وما نتكلم بشيء نحذر منه نحن منه براء وانما والله ما نعالج من ذلك إلا ما قد أحاط النفس من أقطارها وينصرف الحم إلى التخلص منه فكلما ذهب منه بعض جد منه أبعاد وإنا لله وإنا إليه راجعون فعلى المرء أن يسيء ظنه بنفسه وأن يحسن ظنه بربه وأن يجتهد في معرفة ربه وأن يجتهد في معرفة نفسه فإن من عرف ربه وعرف نفسه برئ من الرياء والهوى والسمعة ظاهرا وباطنا يعني الذي يعرف ربه يعرف أن عمله لا يسوى شيئا وأنه لا يرضاه من نفسه لربه وأما من عرف نفسه فإنها منبع كل سوء ومأوى كل شر وهي اماره بالسوء والشر فكيف يقبل منها عمل؟ والله المستعان عليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين